ساكنه أفضل الصلاة والسلام وروح أحرم من ذي الحليفة لا أنا أحرم من هنا سأحرم من المسجد من عند القبر الشريف اسمع ماذا قال الإمام قال له الإمام مالك لا تفعل فاني أخشى عليك الفتنة فتنة, فتنة يا امام واين موضع الفتنة أنت عاو تقارن من المقاد بالمسجد النبوي ده المسجد النبوي لو من الخط نعم ما لا ينكره إلا جاحد قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة قال وأي فتنة يا إمام وإنما هي أميال أزيدها ده أم ميل هزوجها بس على المقاد المروح الى ذي الحليفه ساحرم من هنا من المدينة اسمع ماذا قال الامام مالك الله قال واي فتنه اعظم من ان ترى انك سبقت الى فضيله لم يسبق اليها رسول الله هذا خطر الابتداع واي فتنه اعظم من ان ترى انك انك انك سبقت إلى فضيلة لم يسبق إليها رسول الله ثم استشهد الإمام مالك بدليل قرآني من أعجب الاستشهادات على حد علمه قال له فإني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم لا حرج أن تقيم الليلة في بيتك كأي ليلة من الليالي لا حرج أن تتضرع إلى الله بالدعاء وعندي دليل على ذلك أذكره الآن لكن لا نجتمع في المساجد للصلاة الرغائب أو لصلاة التسبيح أو غير ذلك فهذا لم يفعله رسول الله ولم يفعله السلف الصالح عليهم رضوان الله ستسمع حديثا يتردد في هذه الأيام كثيرا وربما على السنه بعض أحبابنا من الدعاء والمذيعين وغير ذلك والحديث رواه ابن ماجه من حديث علي رضي الله عنه هكذا تقول الرواية كلمات الرواية المزعومة أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ليلة النص من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها إذا كان ليلة النص من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها الكل يذكر هذه الرواية ويستشهد بها تقول تلك الرواية فإن الله تعالى يتنزل بعد غروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فاغفر له هل من مسترزق فأرزقه هل من مبتلا فأعافيه حتى يطلع الفجر هذه الرواية التي يستدل بها البعض على قيام الليلة بهذه الصورة المذكورة والرواية كما ذكرت في سنن ابن ماجه والحديث ضعيف جدا جدا بل هناك من اهل العلم من حكم عليه بالوضع هناك من اهل العلم من قال موضوع موضوع يعني, يعني مكذوب على علي ومكذوب على الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا تسع الوقت لتفنيد السند لأبين لكم هذا لكنه حديث موضوع حكم عليه بالوضع الشيخ الألباني وغيره في ضعيف سنن ابن فلا فلن بغي أن يحتج بهذه الرواية والأقاضل لكن من باب الأمانة العلمية ثبت في سنن ابن ماجه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ليلة النصف من شعبان فإن الله تعالى يغفر يغفر لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن الحديث حسن إسناده الشيخ وغيره يغفر الله في هذه الليلة لأهل الأرض إلا للمشركين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإلا للمشاحنين للمتخاصمين على أمور الدنيا الزائلة الحقيرة التافهة أما الهجر إن كان لله وللدين بشرط أن تكون صادقا في ذلك فلا حرج عليك بل قد يكون الإنسان مأمورا بهذا أحيانا، فلقد أمر النبي المجتمع المسلم في المدينة أن يهجر الثلاثة الذين كلفوا عن غزوة تبوك، وكان هذا الهجر عملا من أعظم القربات والطاعات إلى الله ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ومن وله. أما الهجر من أجل دنيا زائلة ومن أجل مال زائل ومن أجل منصب ومن أجل امرأة ومن أجل ولد إلى غير ذلك فهذا يعرض هذين إلى الحرمان من مغفرة الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة الكريمة المباركة أردت أيها الأفاضل أن أذكر نفسي وإخواني وأخواتي بهذا الفضل فربما لا يذكر بفضل شعبان من علمائنا ودعاتنا وطلبة العلم إلا القليل إلا القليل فهذه مواسم طاعات وهذه أيام رحمات وبركات وخيرات فلا تحرن نفسك فيها من التوبة والأوبة والقرب إلى الله سبحانه وتعالى واعلم بأن رحمة الله لن تتنزل عليك إلا إذا عرفت